بسم الله عندك. هنا في مقسمين قسم الظرف. هنا قسمين ضرف زمان وظرف مكان. فما هو ضرف الزمان؟ هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. أي اسم الزمان المنصوب بالعامل الواقع فيه على تقدير فيه. أحسنتم. سافرت الليلة فالليلة اسم زمان منصوب بالعامل الواقع فيه وهو سافر وهو على تقدير فيه أي سافرت في هذا الزمن في الليلة فالحاصل أن العام يقع في الظرف ومع المفعول العام يقع على المفعول وأما في الظرف فالعامل يقع فيه في هذا الظرف سواء كان من سفر من أكل أكلت اليوم أكلا طيبا أي أكل وقع في اليوم أكلا طيبا هذا وفعل مطلق كما تقدم ففرق بينه وبين المفعول به أن المفعول به العامل يقع عليه والظرف العامل يقع فيه وأنذرهم يوم الآزفة هذا يا شيخي وأنذرهم يوم الآزفة ضرب زمان، أمم، عندما هذا مفعول به، لأن المقصود أنذرهم من نفس اليوم هذا، أنذرهم هذا اليوم، فهذا ليس مفعول فيه، لأنه ما في أنذار يوم القيامة، وإنما الانذار في الدنيا. طيب فيكون مفعول به لأن الفعل وقع عليه وأنذرهم هذا اليوم نفسه، أنذرهم خوف منه. وليس المقصود أن درهم شيئا يقع في هذا اليوم لا وإنما المقصود الندار من اليوم فإذا كان بمعنى من فهو مفعول به يخاف الكسول يوم الامتحان أي من يوم الامتحان فهو مفعول به ففرق بينهم هو ما سمعت وهذا مهم جدا التفريق بين المفعول به والمفعول فيه مهم جدا فبالتعريف يتميز لك أحده ما عن الآخر وأنت يا أخي وسبحوه بكرة وأصيلة وسبحوه بكرة وأصيلة ما يعرى بكرة رفع صوتك ضرف زمان أحسنت. أحسنت ضرف زمان لأنه اسم زمان منصوب بالعامل الواقع فيه وهو على تقدير في أي سبحوه في هذا الزمن سبحوه بكرة وأصيلة وأنت يأتيهم بأسنا ليلا أو نهارا أو يأتيهم بأسنا ضحا يأتيهم بأسنا ضحا ضرب زمان لأن البأس يأتي في هذا الوقت في وقت الضحى وأنت يا داود أتاها أمرنا سلمان أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ضرب زمان لأن الإتيان يجي في أيش في الزمن هذا سنة أتاها في هذا الوقت أمرنا ليلا أو نهارا وعندك يعني وجاء أباهم عشاء يبكون وجاء أباهم عشاء يبكون ظرف زمان لأن المجيء حصل في هذا الوقت في وقت العشي حصل في وقت العشي وظرف زمان عشاء طيب قال رحمه الله وما أشبه ذلك انتهينا منه صح صحي ظرف الزمان هذا انتهينا منه بأي شي نعم نعم زمن زمن قال ضرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير عندكم ضرف المكان هذا العنوان قال ضرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك تقدم معنى الكلام على ظرف الزمان وما يتعلق به وأنه اسم الزمان المنصوب بتقدير في أي المنصوب العامل الواقع فيه وهذا العامل الواقع فيه على تقدير معنى فيه كما تقدم وأما المكان فهو نظير الزمان في التعريف لكن ذاك زمان وهذا مكان، فقال في تعريفه هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه أي المنصوب العامل الواقع فيه على تقدير معنى فيه فمن فهم ظرف الزمان فظرف المكان هو نظير الزمان إلا أن ذاك زمان وهذا مكان فقط وإلا الكلام نفس الكلام الذي تقدم قال يعرفون يع... طيب يعرفون أو في بعض الكتب صباحا ما كلام المهم يريد أن صباحا يقول في بعض الكتب يعرفونه بأن أو يضبطونه بأنه من أول نصف الليل الأخير إلى الزوال نعم هذا قول عند بعض أهل اللغة قول ذكروه أن الصباح إنه موجود هنا أن الصباح هو ما ذكرته هو يبدأ من أول نصف الليل الأخير إلى الزوال والمشهور هو ما سمعت يكون من أول النهار من بعد طلوع الفجر إلى الزوال هذا هو الصباح من أول النهار من بعد طلوع الفجر إلى الزوال كله صباح تصلح فيه أذكار الصباح فيكون كما سمعت من أول النهار أي من طلوع الفجر الصادق يبدى الصباح وينتهي بالزوال هذا كله وقت أذكار الصباح قال به بعض أهل العن لأن الصباح هذا من طنوع الفجر إلى الزوال أما الزوال خلاص ما بقي صباح يدخل شيء آخر غير الصباح <تصفيق> قال رحمه الله ظرف المكان وإسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أماما وهكذا يقرأ أماما في الفتح حكاية لحركة عرابه حال الظرفية أمام وخلف وקדام ولم ينو لتقدير مضاعف جلس أمامك جلس خلفك جلس قدامك فأمام كما هو معلوم لكم هي الجهة التي تكون أمام الشخص يقل له أمام هذه الجهة كلها أمامي لأن كل مكان من الجهات أمامي يقل له أمام وهو إيراده قدام أمام وقدم بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. طيب عندك يا أخي جلست أمام الأستاذ سلمان. جلست أمام الأستاذ. الأستاذ هذه كلمة عربية ولا عجمية؟ أمم. الأستاذ كلمة عربية أو عجمية؟ عجمية. السين والدال لا يجتمعان بكلمة عربية. فما كان فيها سين وذال بالذال المعجمة فهي كان معجمية لكن استعملها العرب والله نعم جلسوا جلس في علماض بابنع الفتح وامام ظرف مكان لأن هذا مكان ذات زمان تغدى معكم يدل على زمن وهذا يدل على مكان فهذا كله مكان أمامي أحسنته أمام ظرف مكان منصوب فتح الظاهر على آخره وأمام مضاف نعم والأستاذ مضاف له أحسنته قال وخلف وخلف هذا ضد أيش أمام عندنا أمام وعندنا خلف فأمام معروف الجهة التي أمامك وخلف الجهة التي إيش؟ التي خلفك فهو ضد أمام عندك يا أخي آدم عندك جنست خلفك نعم جنس في علماء وخلف ظرف مكان لأن هذا مكان أحسنت منصوب علامة وصفتها الظاهرة على آخره خلف مضاف والكاف مضاف له لتكون لمن خلفك آية عند من لتكون لمن خلفك آية عند من لعراب فضل كان في علام لام التعليل تقدم معكم هذا يعرف خلاص يعتبر لا شيء تقدم لتكون اللام لام التعليل وتكون فعل مضارع منصوب بيش بأن مضمرة جوازا بعد الآن تعليل الدروس المتقدمة لا تنسى النحو مترابط ولا كيف تعرف لابد من حفظ القواعد طيب اسمها ضمير أو اسمها آية سيأتي لتكون آية لمن خلف تأخر الاسم طيب أحسنت آية اسم تكون واللام حرف جر ومن سيتي معكم إن شاء الله اسم موصول للذي خلفك لتكون آية للذي خلفك هكذا أصلا خلفك وهو الشاهد لتكون لمن خلفك آية أحسنت ظرف مكان منصوب آية أخوة المنصوب تلاولا ورقوا عنها لتكون لما خلفك آية نواية بالرفع إذن اسم تكون مؤخر والشاهد في الآية خلفك ظرف مكان وهو يرادف وراء يرادف وراء وهو ضد أمام من حيث المرادفة معناه ومعنى ورائش واحد أليس كذلك ومن حيث المبينة فهو ضد, ضد أمام امام غير خلف وخلف مثل وراء في المعنى وامام مثل قدام في إيش في المعنى امام وقدام معناهما واحد الفاظهما مختلف ومعناهما واحد وهذا باب الترادف وخلف ووراء الفاظهما مختلف ومعناهما واحد وكلها ظروف مكان فشردوا او فشرد بهم من خلفهم عند من فشرد بهم من خلفهم ما يعرف خلفهم نفسه ظرف مكان شرد في الأمر قال ووراء وقد سمعت أن وراء يرادف خلف أقول لك ما أقرأنا قدام صح قدام موجود عندكم قال أمام وخلف وقدام وقدام بمعنى أمام كما تقدم معنا يطلق ويراد به معنى أمام كلاهما بمعنى واحد والأمثلة وأضحى على ما تقدم تقول جنسته قدام الدار جنسه قدام الأسد هاي بمعنى أمام الأسد والمعنى واحد كلها الفاظ مترادفة بالنسبة لأمام وقدام قال ووراء وهو بمعنى بمعنى خلف تقدم للإشارة إليه بمعنى خلف عندك يا علي فنبذوه وراء ظهورهم نعم وراء نبذوه في علماء مبنع للضمد صالي بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل ونبذوه الها ضمير متصل في محل نصب مفعول به على الكتاب نبذوه ما اعتنوا به وراء ظهورهم ظرف مكان أحسنت وراء ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى متنصف المتحة ظاهر على آخرة وورا مضاف وظهورهم مضاف ليه وربما اتى وراء بمعنى قدام وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك أي قدامهم ملك لكن هذا قليل فيه وابن القيم ينكره يقول ما يأتي معنى قدام الصحيح انه يأتي وكان وراءهم ملك أي قدامهم ملك لكن المشهور فيه أن وراء بمعنى خلف هذا هو المشهور في وراء وربما استعمل بمعنى قدام كما في قول تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي هنا وكان أمامهم قدامهم ملك فاحتاج أن يجعل ذلك أو تلك الفجوة في السفينة حتى لا تكون صالحا أخذ قال رحمه الله وفوق وفوق هو المكان العالي تقول جلست فوق المنبر وهذا معلوم عند الناس فوق أي المكان العالي تقول جلست فوق المنبر جلست فوق الكرسي جلست فوق السطح إلى آخرة كله ظرف مكان فتقول فوق ظرف مكان منصوب على ما وفوق كل ذي علم عنيم أيضا من هذا الباب ظرف مكان لأن فوق نبي معنى المكان العالي أي يعلو كل علم كل ذي علم عليم أعلى منه. قال وتحت وهو وهو ضد فوق معنى المكان الأسفل تحت بمعنى المكان الأسفل جلست تحت الكرسي أي أسفل منه فهو ضد فوق في المعنى. قد جعل ربك تحتك سريعة عندما نعم قد حرف تحقيق جعل في الماضي مبني على الفتح، وربه فاعل صن تحتك وهو الشاهد ضرف مكان يدل على المكان الأسفل ضد فوق، وهو مضاف الكاه مضاف ليه وسريع مفعول به. جعلت ربك تحتك سريعا سريعا مفعول به. كانت تحت عبدين من عبادنا. كانت تحت عبدين. كان في عن ماض أحسنته والالف اسمها تالي التأنيق والالف ألف التأثنية اسمها تحت عبدين الظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية هو معنى أسفل أحسنت علامة مصرفة الظاهر على آخره وتحت مضاف وعبدين مضاف إليه أحسنته والظرف هو خبر لكانه اسمها الألف وخبروها تحت عبديني قال وعنده وهو اسم المكان القريب منك اسم المكان القريب منك جلستو أو للقريب مكان قريب يقول هذا جلست عند زيد أي قريب منه جلست عند زيد أي قريب منه فهذا هو بالنسبة لعند يطلق ويرال به المكان القريب من الشخص الذي جلست عنده مثل أو فعلت عنده ذلك إن الله معنا أي قريب منا سبحانه وتعالى معنا بكلاءته وعلمه وحفظه مع المؤمنين فهذا بمعنى ما سمعت أي بمعنى القرب عند تستعمل ويراد بها إيش المكان القريب كما في هذه الآية لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا أي كانوا قريبين منا ما ماتوا وما قتلوا فهذا هو معناها في النغة بمعنى القرب هم درجات عند الله أي في القرب من الله سبحانه وتعالى وفي منازلهم عندك يا أخي بل أحياء عند ربهم أعرف هذه بس بل أحياء عند ربهم كلها العية المتقدمة عند فيها بل حرف إضراب حرف إضراب ما يعاطف لأنها دخلت على جملة أحياء سيأتي إن شاء الله هذا الكلام الحدف وهذا سيأتي خبر لمتلم محدوف بل هم أحياء عند ربهم مسألة الحذف في النحو هذا سيأتي إن شاء الله حتى قيل لو الحذف الحدف والتقدير لفهم النحو الحمير المهم النحو هذا في حذف وتقدير فيه يحتاج إلى صبر يحتاج إلى اجتهاد وجد فيه فهو لغة العرب يعني يقربك ويزلفك من فهم اللغة العربية وفهم القرآن فهو مهم لا بد أن يولي أو أن يلّ النحو اهتماما من الطلاب ولا يبقى يعني ضحوكه يتكلم يلحن ما يحسن ما يفهم الكلام ربما ينقي الكلام على غير مقصود صاحبه فضل واصل عنده بس المقصود هنا عنده ظرف مكان الشخص لا يتعقد رأى مثل هذه الأشياء هذه ستأتي إن شاء الله هذه ستأتي الآن الحمد لله عرفتم خيرا كثيرا مرة معكم وأنت بادئ ما قد انتهيت في النحو حتى تقول ليش أنا ما فهمت هذا أنت في البداية شق طريقة فلا بد من الصبر وأيضا من المراجعة ومن حفظ المتن هذا المتن مهم جدا يعينك في الكتب الأخرى ولو اقتصرت عليه بالحفظ فهو يعينك في كتب كثيرة أساس يعتبر يعتبر أساسا فتعتني بحفظا وفهما لأنه يعتبر باب للنحو بابا للنحو عظيما فما كان من مقلق في هذا النحو بإذن الله يفتح بهذا المثل العظيم الشخص ليأس يا أخوان ليأس من نفسه يقول أنا ما فهمت ما فهمت لا فالإمام الكسائي ما فهم ثلاث مرات درس النحو يقول ما فهمته حتى رأيت نملة صغيرة تأخذ شيئا لها، ثم يسقط عليها وترجع، يسقط وترجع حتى تضخنه بعد ذلك الجحر الذي تريد إدخاله فيه. قال فقلت هذه نملة ضعيفة وأنا رجل قوي. قال فشديت أو قال فعزمت الهمة وشددته من أمري حتى صار إماما في النحو. صار إماما في النحو نعمة النحو الإصائي مع أنه قال فشيلت ثلاث مرات في اللغة. ثلاث مرات وأنا فاشل في النحو لم أفهمه ثم صار إماما بعد ذلك من أئمة أهل الكوفة في اللغة العربية فالشخص نيأس يا أخوان نحن كلنا هنا بالنسبة جينا ما نفهم شيئا ما نفهم شيء في النحو لا نعرف النحو والله ما ندريش يقول المدرس المهم نحضر بس وما ندريش يقول حتى فتح الله ثلاث مرات نكرر التحفى حتى فتح الله فالشخص نيأس يعزم إن شاء الله وربك ابتعاني واستعين بالدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى حتى افتح عليه قال وعند ومعه ومعه تستعمل المكان الاجتماع الذي تجتمع مع صاحبك خرجت مع زيد خرجت مع زيد اجتمعت مع زيد فمعه تطلق على مكان الاجتماع جلست مع زيد أي في مكان واحد اجتمعنا فهي تفيد المصاحبة ومكان الاجتماع وهي ظرف من الظروف ظرف من الظروف ولا تخرج عن ظرفها إلا إذا نوّنت جئنا معاً, جئنا معا هنا حال في هذه الحالة لا تقول ظرف هاي جئنا مجتمعين لكن عند عدم التنوين ظرف دائما تعرفها ظرف وإذا نونتها قلت جئنا معا هنا خرجت عن الظرفية فتكون حالا منصوبة على الحالية لكن في نحو هذا جئت مع زيد خرجت مع زيد فهذه ظرف مكان يفيد مكان الحضور مكان الاجتماع اسم لمكان الاجتماع احفظوا هذا أن معن إذا نونت فهي حال جئنا معا خرجنا معا فهي حال وإذا لم تنون فهي ظرف مكان جئت مع زيد وهذا هو الغالب فيها أنها لا تنون تكون مضافة مضافة إلى ما بعدها فلا تنون لكن إذا نونتها فأتعرفها حالا فيا اسم كما سمعتني مكان الاجتماع قال وإزاء وحذاء وتلقاء وهذه الثلاثة بمعنى واحد بمعنى مقابل جلست إزاء زيد جلست حذاء زيد جلست تلقاء زيد أي بمعنى مقابل زيد فهي ظرف مكان بمعنى مقابل فهذه الثلاثة أو الثلاث الكلمات إزاء وحذاء وتلقاء بمعنى واحد وهو عش مقابل فإذا قلت جلست إزاء زيد بمعنى مقابل زيد ومثلها في المعنى يرادفها أن تقول جلست حذاء زيد أو جلست تلقاء زيد فلما توجه تلقاء مدينة فتلقاء هنا ظرف بمعنى مقابل فهذه ثلاثه كما سمعت ثلاثه الكلمات هذه بمعنى واحد وهو المقابل بمعنى مقابل الشيء وتعرب ظروف مكان قال وهنا وهنا ظرف للمكان القريب اسم للمكان القريب جلس هنا أي قريبا اي قريب وقفت هنا اي قريب وربما زيدت عليها الهاء فيقال ها هنا جلسها هنا انها هنا قاعدون انها هنا قاعدون فهنا ظرف يستعمل للمكان القريب ليس للبعيد وإنما المكان القريب قال وثم وتقدمت معكم ثم في حروف العطف ثم بضم الميم واما هذه ثم بفتح قصي ثم بضم الثاء واما هذه ثم بفتح التا الثاء فيفرق بين الأولى والثاني أن تلك بضم الثاء معدرة بضم الثاء وهذه بفتح الثاء التي تقدمت معكم في حروف العطف تلك حرف تلك حرف عطف وثاؤها مضمومة لسكذلك ثم وهذه اسم ضرف من ظروف المكان اسم وثاؤها مفتوحة جلست تم أي هناك بعيد وهي ضرف بخلاف ثم هناك هنا للقريب وثمة للمكان البعيد، فهذا يفرق بين ثم وبين ثم وبين هنا، هنا للمكان الذي هو قريب وثمة للمكان الذي هو بعيد. تقول ثمة أي هناك، قال الله طيب وإذا رأيت ثمة أي هناك في الجنة وإذا رأيت ثمة رأيت نعيما وملكا كبيرا فمن يعرب وإذا رأيت ثمة أي رأيت هناك في الجنة رأيت خير كثير فضل وإذا رأيت ثم نعم رأيت فعل ماض نعم مبني على السكون صلى الله رفع متحرك والتاضي يمير المتصر في محل رفع فاعل وثم ضرف مكان مبني مبني على الفتح في محل نصب هكذا تقول في عرابة ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب وهو يطلق على المكان القريب أو البعيد البعيد أحسنت وإذا رأيت ثم أي هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا أحسنت نعم معنى يظن هناك مطاعا ثم أي هناك أمين فيضرف ظرف مكان نفسه إذا رأيت ثم فهي ظرف وإذا رأيت ثم فهي حرف عطف هذه اسم وتلك حرف وأزلفنا ثم الآخرين وعند من؟ عند... وأزلفنا ثم الآخرين ولا تضاف ثم انتبهوا تقولوا مضاف مضاف إليه هذه ثم لا تضاف وهنا كذلك لا تضاف لأن أسماء إشارة في الأصل فلا تضاف تم بخلاف بقية الظروف التي قدمت معكم أمام وخلف لكن استثنى من الإضافة هنا وتم هذا لا يضافان من ظروف المكان لأنها في الأصل أسماء إشارة وأسماء الإشارة لا تضاف تفضل نعم وأسلفنا ثم ضرف مكان مبني أي هناك وأسرفنا هناك ثم الآخرين يعني هناك. مبني على الفتح في محلي نص على الظرفية المكانية وهو من ظروف المكان المبنية مع هنا هنا وثم مبنيان وأمام وخلف قدام هذه معربة لكن السنة من العرب هنا وثم هذه مبنية من ظروف المكان الآخرين وأسرفنا ثم الآخرين مفعول به أزلفنا الآخرين مفعول به وهل يقال ثم مضاف الآخرين مضاف إليه ما يصلح ثم لا تضاف فالآخرين مفعول به أزلفنا قال قوله إن الله معنا هل معنا تدل على القرب نعم الله قريب منا سبحانه وتعالى إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من راحلته من راحلته فالله سبحانه وتعالى قريب منا جل جلاله لا يخفى عليه شيء محيط بالعباد فلا شك أنه قريب منا لكن ليس قرب ذات أن الله مختلط بنا إذا قلنا إن الله معنا أي أنه معنا بذاته وإن قربه قرب إحاطة وقرب علم سبحانه وتعالى قال وما أشبه ذلك أي من أسماء المكان المنصوب بتقدير في نذير الوضح هذا وما أشبه ذلك أي من أسماء المكان المنصوب بتقدير فيه نحو يمين وشمال ووضحوا هذا نحو يمين وشمال ومكان نحو يمين وشمال ومكان هذا يوضح به قوله وما أشبه ذلك انتهينا بهذا نكون من ضرف المكان واخذنا أمس ضرف الزمان إن شاء الله يكون واضحا عندك يا آدم ما يعراب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق ما يعراب فوق ام قلنا ضرف الزمان ضرف مكان أحسنت لأنه يدل على على مكان معين وأنت ارجع وراءكم هذا يشى سما ارجع وراءكم ظرف مكان أحسنها فظرف المكان هو اسم المكان هذا لابد من حفظه اسم المكان المنصوب بالفعل الواقع فيه المنصوب بالفعل الواقع فيه جلست أمامك فأمامك نصب بالفعل وهو الجلوس الذي وقع إش في هذا الجهاء أو في هذا المكان طيب وعلى تقدير في لماذا قلنا على تقدير معنى في لأن بعض الظروف لا يتأتى معها تقدير أيش لفظ فيه على ما تقدم معكم فلذلك يقال في قوله بتقدير فيه أي بتقدير معناها لأنك إذا قلت جلس عند زيد لا يمكن أن تقول جلس في عند زيد هل يمكن هذا لا وإنما المقصود جلس في مكان قريب من مكان من مكان زيد فهي على معنى في وليس المقصود تقدير اللفظ لأن عند لا تجر إلا بمن فقط. قال لماذا منع ثم من الإضافة؟ أضمن هكذا يريد الخطمة واضح. لأنه اسم إشارة. أسمان إشارة لا تضاف. أسمان إشارة لا تضاف. قال ما معنى تعلمت هنا؟ في هذا المكان؟ تعلمت هنا معنى تعلمت في هذا المكان فدماج مكان من الأمكنة فإذا قلت تعلمت هنا تعلمت في المكان هذا المشار عليه وهو دماج فإذا كنت فيها وإذا كنت بعيدا قلت تعلمت هناك في دماج تعلمت هناك فهنا من قريبة فتقول هناك هم إذا كنت فيها قلت هنا لأن المكان قريب وهنا لا يستعمل إن في المكان القريب وثم يستعمل في المكان al وكلاهما كما سمعت ظرف مكان سبحانك اللهم نحمدك لا